قالت يا ويلة أألد وأنا عجود وهذا بعلي شيخا قالت يا ويلة شيء عجيب إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم قالوا أتعجبين من ان لله رحمه الله وبركاته عليكم رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت, عليكم أهل البيت ان إنه حميد مجيد إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوت فلما إِنَّ إذرَهِي مَلَحَليم أَوَهُم مُ إِ جاء امر ربك انهم قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود وانهم اتيهم عذاب غير مردود وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَّسِيهُ أَهْلِهِ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَّسِيهُ أَهْلِهِ وَضَاقَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعٌ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَضَاقَ الْمَأْمَنُ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَ أَخُ قَوْمِهِ يَفْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قبل كانوا يعملون السيئات وجاءه قومه يغرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا هَارُوا لَكُمْ أَنَّى قُمْهَا أُولَئِكَ هُنَّ أَعْطَهَهَا لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُجُونَ فِي ضَيْفِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا اليس منكم رجل رشيد اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمتم ما لنا في بناتك من حق وانك لا ما نريد قُل لَّقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي دُنَاتِكَ مِنْ حِسَبٍ إِنْ وَهَنَتْ لَتَعْلَمُ مَا يُرِيدُ قُل لَّوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شديد أو آوي إلى رسم شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا فأسرب أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فأسرب أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك لَمْ رَأَتْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ صوبح بقريب هذين الشخص صوبح بقريب